وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين للشر بعيد جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوكوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا إنهم صالوا نار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا للطاغين على الشر مداذي جثن ما يصلونما فبئس المآب هذه فذا فلذوقوه حميمًا وغساقًا من شكله ازواج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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أنزعت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا لا كان عدّهم من العشرات، عن عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصع. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم يَصْنُن <تصمون> إِيَحَالَ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نذير <مبين> إِذْ قَالَ رَبِّ كَرِيمَ لَئِن كُنْتَ إذا سويته ونفخت فيني روحه فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إِلَى إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Siedemu خلقت własnym, a nie كنت من tym قال miejscu. خير منه خلقتني من stanie وخلقته من kimś, قال kimś, 119. إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 111. عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق Siedemu zarobiecie, jaką mamy do czynienia z dziećmi,